فَاتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِاغْتِرَاءِ الْفِتْنَةِ وَبِاغْتِرَاءِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَبَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَأْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَابِعُ النَّاسِ لِيَغْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُوا الْنَّارِ كَدَأْ بِآلِ كِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ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 وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّاوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ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 ربهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين, خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين ينذرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الالم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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله روح بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله بفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فَنَادَتِ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَقَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أطلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة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 117. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 118. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ولقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَلْتَهِمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو الْقَصَصُ الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 أولى النَّاسِ بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما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 ذِلالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَّهَارًا وَأَخْرَى وَأَخْرَى لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أن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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومن أما إن تأمنوا بدينان لا يؤديه إليك إلا ما دلت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيلا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 قُم بَذاَااءكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكُلمَا معكُمْ لَُم مِن النَّبيِي وَلَتَصَُّ قَا أَقَرَْتُم وَأَخَدُّم على ذَِكُمْ إِصْرِي قالَاوا أَقْرَن قَالَ فَشْحَدُ وَأَنَ معكُم مِنَ الشَّيِدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يدرون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها, وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزلنا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 إن يبكر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أَلاَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثورة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأذائك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركاً وغداً للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِذْنُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَمِيٌّ عَنِ الْعَالَيِّينَ قُلْ يَا أَلَّا الْكِتَابِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغاكل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد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 وَاعْتَصِمُوا بِحَلِلِ اللَّهِ ثَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْذَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يبعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. وَهُلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُوا رُجُهُمْ وَتَسْوَجُّ مُجُوهُ فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَجْدَتْ رُجُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضْوَتْ رُجُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِ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 ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسفون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحجر من القائل وحجر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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويذهون عن المنكر ويسالعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير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 وإذا خلوا عبوا عليكم الأمان لمن الغيب قل موتوا بغيبكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وكذ تقولا يضركم كيدهم شيئا ان الله لا يعملون محديق واذ غدوا تالكت بوئ المؤمنين مقاعد الانفال والله سميع عليم اذ همت طائفه منكم ان تفشل والله وليها ولله فاليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدبر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والبراء والكاغمين الغيض والعاكين عن الناس والله الحب المحسنين والذين إذا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما قالوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنار فالدين فيها ونعم أجر العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتكين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 وَيُنَجّي الله الَّذِينَ آمنوا وَيُبْطِلُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ مَا لَبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا وَعْدَ اللَّهِ بَل وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ كُتِلَا مُنْقَلَبِكُمْ عَلَى أَعْقَادِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِلِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِهِمْ لِلَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِبْ ثَوَابَ الْدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِبْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِي الشَّاكِرِينَ النبي قاتل معارضي يونه كثير فما لما في سبيل الله وما ضقوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وماتان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 للق في كلُل بالَِّذينَ كَفرَوا الرُبَ بِمَا أشَكُ للَِّ ن م لَ ينَزِلبِه سُ القان وَلَأوهُم النَّار وَ بِسَمَة وَظَّالمين وَلَبَد صَلَفَكُ الله وَدَ إِتقّونَ بإذنِ حَّ إذَا فَشلْلتُم وَتَنزتُم فِيأَم وَ من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبكريكم ولقد عفى عنكم والله ذو قضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأفادكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا لكي لا مَا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ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 يخون في أنفسهم ما لا يبدون له يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرج الذين كتب عليهم القتل إلى مواجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللهَّهُ عَليمم بذاتِ الصّيون إ الذيينَ تَوَّ مِ كُم يَوْومَن تَقَل جَان إ مسْتَبَ الشَّيْفان بِبععضِمَا كَسَبون إ الذيينَ تََّ مِكُم يَوْمَ تَقَلجَان إ مَسْتَزَلَّ الشَّيْفان ببععْضماَا كَسَبُ وَلَقَذعَ فََّهُ ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا ان لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله حي ويميت والله بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى الله تُخْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ تَفَضَّلًا وَلِيًّا بَل مِنَم فَضُّوا مِنْ حَوْلِك فاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَانِمَ لَكُمْ وَإِن وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يدو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَكُمْ مِثْلُهَا قُلْتُمْ أَمَّا هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعًا فَإِنَّ إِذْنَ اللَّهِ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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاجروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرن للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْبَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَمِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْنَعَكُمْ عَلَى الْوَلِي وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن الرُّسُلِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَل هُوَ شَرٌّ لهم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 ونقول ذوقوا عبابا حريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عبد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله قل قد جاءكم رسل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 إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا يمتاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من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 INNATI KHALQI SAMAWAATI WAL ARDI WAKHTILAFIL LAILI WAN NAHARIN LAAYATIL LIUL ALBAAB ALLADHEENA YADKUROONALLAHA QIYAMAN WA QU'OODAN WA ALA وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أم آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعفنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنا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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لاكثرا نعم لهم سيئاتهم ولا دخل لهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عند حسن الثواب لا يضر منك تقلب الذين كفروا في الملاد متاع قليل ثم مغواهم جهنم وبكس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار فاردين فيها نزلا من عند الله وَماَا إ دَمَّ ي خَيعُ للِْ الأضْ وَإِنَّ منِن آه الكِتَابِلَ يُؤْنِنُ بِاللهِ وَماَا أُنزِ أُنزِلَ إلَ قاشينَ للَِّ للَ يَشْتَعونَ بِآياتاتِ اللهِ ثمَمَنًَا قَليلَ أُلائِكَ لَمْ أَجون إ رَّم إ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا